بسم الله الرحمن الرحيم والعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر.